وعلم ادم الاسماء كلها وقد تعالى نابت خرتشتانيشا ادميد نابت ملائكتا نابت ذريته وي نابت ادواته ثم عرضهم على الملائكه فشل يافتشتتان نيشا ملائكتا فقال وقد تعالى جوت وان ومن نواد بنتش تبين إن كنتم صادقين حكرهين تراضونا وأخذتنا وجوتين كأخذت نبون ملاكها تجودن أفأخذت نحبن تجودن يا رب ما حكر أي كدي إشبلمة تكية عرديلا لفسادك دب أمر يوتكد دخوني رجع وعمي التسبيح وتكين تقبيسه شوى ماجوتي وعمل سر آخر.